صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين、آمين. وقال فرعون يا هاما نبن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب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 ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 في ف ي النار قال و ل ض ع ف الذين ء ل استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم فهل أ ن ت مغنون م عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنه جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب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 يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم السوء ل ع ن الدار الله